بُنِيَ الإِسْلامُ عَلَى خَمْسٍ مَنَشَتِ أَرْكَانِ فِي الدِّينِ صَوْمٌ وَصَلَاةٌ وَزَكَاةٌ حَجٌّ وَشَهَادَتَيْنِ شَهَادَةُ أَن لَّا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ إِقَامَةُ الصَّلَاةِ إِيتَاءُ الزَّكَاةِ